وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم واعد لهم جهنم وساء مستقرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأطيلا